إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر ويتم من عمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويسرك الله نصر ا عزيزا هوالذي أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. و ل ل ّ ه جنود السماوات والأرض وكان الله علي م ا حكيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المُنافقين والمنافقات و ا ل م ش ر ِ ك ي ن والمشّرِكات الظَّنِينَ بالله ظَنَّسَوْا عليهم دائرة السَّوءِ وغضبَ الله عليهم ولَعَنَهُمْ و َ ل ع َ ن ه ُ م و َ أ ع د َّ ل َ ه ُ م جَهَنَّمَ و َ س َ ا ء ت ْ م َ ص ي ر ً ا وَلِلَّهِ ج ُ ن و د ُ ا ل س َّ م ا و َ ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ و َ ك ا ن َ اللَّهُ ع ز ي ز ا ح َ ك ِ ي م ا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ل ت ْ م ن و ا بالله ورسوله وتعزروه وتقروه و وسبحه ت ب ك ر ة ه وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كثف إنما ي ك ث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله ف س ي ْ ت ي ه أجر ا عظيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا و فاستغفر لنا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 بل ظنات أ ل ي ن قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنات ظن السوء وكنت م قوما برا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 وَكَانَ اللَّهُ غ َ ف ُ و ر ً ا رَحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا أَطَلَقُتُمْ إلَى م َ غ َ ا ن ِ م َ لِتَأْخُذُهَا ذَرُونَ ن َ ت َّ ب ِ ع ْ ك ُ م ْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ق ُ ل لَا تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ ا ل ل َّ ه ُ م ِّ ي َ ب ْ ل َْ فسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل ل ِ ل ْ م ُ خ َ ل َّ ف ِ ي ن َ مِنَ الْأَعْرَابِ س َ ت ُ د َ ع ُ و ن َ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُصْلِمُونَ فَإِنَّ تُطِيعُ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 وَمَن يَتَوَلَّ ي ُ ع َ ذ ّ ب َ ه ُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ وَبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا و م غ ا ن م َ ك ث ي ر َ ي ن يأخذونها وكان الله عزيزا حكما ي وعدكم الله م غ ا ن م َ كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها، قد أحق الله و َ ك ا ن َ اللَّهُ عَلَى ك ُ ل ّ ش َ ي ء ق َ د ي ر ا و َ ل َ و ق ا ت َ ل َ ك م ا ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ل َ و َ ل ّ و ا ا ل أ د َ ب َ ا ر ل و ا ل ل ؤ ل ؤ د ذ ب ا ر ث ن ل ا ي ج د و ن و ل ي و م و ل ا ن ص ي ر ا س ُ ن َّ ة َ ا ل ل َّ ه ِ ا ل َّ ت ِ ي ق َ د خ َ ل َ ت ْ م ِ ن ق َ ب ْ ل و َ ل َ ت َ ج ِ د َ ل س ُ ن َّ ة ِ ا ل ل َّ ه ِ ت َ ب ْ د ِ ي ل َ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام و ا ل ه د ي معكوفا أ ن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبا ن الذين كفروا منهم عذبا ا أليما إذ جعل ال الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية ا ل ج ا ه ل ي ة ن فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحبطها وأهلها وكان الله بكل شيء علما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنا ل م س ج د الحرام إ ن ا شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله ب ا ل ه د ى و دين الحق. هو الذي أرسل رسوله ب ا ل ه د ا و َ دين الحق ليظهره على الدين كله. و َ ك َ ف َ ب ِ ا ل ل َّ ه ِ ش َ ه ي د ا م ُ ح َ م ّ د ُ ا ر َّ س ُ و ل ا ل ل َّ ه مُحَمَّدُ ا ل ر س ُ و ل ا ل ل ه ِ و َ ا ل َّ ذ ي ن َ مَعَهُ أَشِدَّ ع ل َ ى ا ل ك ُ ف َّ ا ر وَالَّذِينَ م ع َ ه ُ أَشِدَّ على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركع ا سجدين يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثَلُهُمْ َ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَّاهُ ف َ آ ز َ ر َ ه ُ ف َ أ س ْ ت َ غ ْ ل َ ظ َ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ وَمَثَلُهُمْ فِي ا ل ْ إ ِ ن ْ ج ِ ل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَّاهُ ف َ آ ز َ ر َ ه ُ ف َ أ س ْ ت َ غ ْ ل َ ظ َ ف َ أ س ْ ت َ و َ ى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرْرَ لِيَغْضَبِهِمُ الْكُفَّارَ